هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث والثلاثون من تفسير سورة آل عمران ومن فائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة وهي الفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرأ وقصة تاريخية يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر تقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ثم قال الله تعالى ليسوا سواءً ليس الضمير يعود على أهل الكتاب وسواء بمعنى مستويين يعني ليس متساويين في هذه الأوصاف بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله ليسوا سواء أي لا يستوون في الناصي والأحوال والأوصاف، ثم بين ذلك، فقال منهم أمة قائمة، أمة نعم من أهل الكتاب نعم من أهل الكتاب أمة من أهل الكتاب أمة قائمة. قول من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى كما مر علينا كثير، وأظهر هنا في موضع الإضمار أظهر في موضع الإضمار إما لطول الفصل بين الظاهر الذي ترجع عليه الضمائر وإما لاستئناف الجملة لأن قوله من أهل الكتاب جملة مستأنفة أمة أي طائفة قائمة أي ثابتة مستقيمة على أمر الله فقيام هنا بمعنى السبات والاستقامة على أمر الله وليس المراد به القيامة الذي هو ضد القعود لأن المسلم قائم على أمر الله سواء كان واقفاً أو جالساً أو متجعاً يتلون آيات الله آناء الليل كلمة قائم صفة يتلون آيات الله الجملة أيضاً صفة أخرى ويجوز أن تكون حالا لأن لدينا قاعدة نحوية وهي أنه إذا وصفت النكرة جاز في الصفة الثانية أن تكون حالا وأن تكون صفة هذه القاعدة سواء كانت الصفة الثانية جملة أم مفردا فإذا قلت رأيت فإذا قلت جاءني رجل كريم راكبا صح ها؟ لأنه وصف وإذا قلت جاءني رجل كريم راكب صح أيضا هنا في الآية الكريمة أمّة قائمة أم نكرة وقائمة صفة لها يتنون يجوز أن تكون حالا فتكون الجملة في موضع نصب على الحال ويجود أن تكون صفة يترون آيات الله التلاوة تارة يراد بها الاتباع وتارة يراد بها القراءة فإن صلح المقام للوجهين للمعنين جميعا حمل عليهما وإن اختص بأحدهما اختص به فإذا قلت تلا علي آية من القرآن في المراد القراءة القراءة وإذا قلت هذا الرجل يتلو آيات الله إخلاصا وتعبدا فهذا يحتمل القراءة ويحتمل الاتباع وإذا كان محتملا للمعنيين وهما لا يتنافيان حمل عليهم إذن قوله يثلون آيات الله يشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل بآيات الله وقوله آناء الليل آناء بمعنى أوقات, أوقات ومنه النوء لوقت ظهور النجم أو للنجم فآناء بمعنى آقاء أوقات الليل يعني أوقات الليل وساعاته وهم يسجدون هذه الجملة وهم يسجدون يجوز فيها وجه أن تكون سنافية وأن تكون حالية من الواو في قوله يتلون يعني يتلون آية الله والحال أنهم يسجدون فوصفهم بتلاوة آيات الله وهي أفضل الذكر وبالسجود وهو أفضل الحالات لأن السجود أفضل من القيام وأفضل من الركوع حيث إن الساجد أقرب ما يكون من ربه لكن تلاوة الآيات أفضل الأذكار فلهذا اختصت بالقيام فقوله يتلون الله هذا ذكر لأعلى أوصاف الكلام القول وهم استجدون ذكر لأعلى أوصاف الفعل وهو السجود يؤمنون بالله الجملة السنافية لبيان حال هؤلاء ويجوز أن تكون صفة لقوله أمة وأن تكون حالا يؤمنون بالله واليوم الآخر والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتناول أربعة أشياء الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته لا بد من هذا فمن أنكر وجود الله فهو لم يؤمن به ومن آمن به وأنكر توحيده بالربوبية فإنه لم يؤمن به ومن آمن به وبالربوبية ولكنه أنكر انفراده بالألوهية فإنه لم يؤمن به ومن آمن بذلك كله ولكن أنكر شيء من صفاته فإنه لم يؤمن به فلا إيمان بالله إلا بهذه الأمور الأربعة أما الإمام باليوم الآخر فالمراد باليوم الآخر أولا هو يوم القيامة وثم يو يوما آخر لأنه لا يوم بعده إذ هو منتهى الخلاع ولا فيه ليل ولا نهار كله يوم واحد لا شمس ولا قمر ولا نجوم كل في مكانه إما في الجنة أو في النار فهو آخر شيء آخر شيء يكون فيه العباد ومعلوم أن العباد أربع دور الدار الأولى في بطون أمهاتهم والثانية في هذه الدنيا والثالثة في البرزخ والرابعة في اليوم الآخر وهي الأخيرة ولهذا سمي اليوم الآخر اليوم الآخر, اليوم الآخر يدخل فيه في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل ما أخبر به مما يكون بعد الموت فسؤال ميت في قبره داخل في الإيمان باليوم الآخر وعذاب القبر أو نعيمه داخل في الإيمان باليوم الآخر ووجه ذلك أن كل من مات فقد قامت قيامته فما يجده في قبره كالذي يجده بعد حشره كله من أمور الغيب كله في دار الجزاء فلهذا قال الشيخ الثاني وقد قال الشيخ الثاني رحمه الله ويدخل في الإيمان بلوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت الإيمان به أن تؤمن بكل ما جاء الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت جملة وتفصيلا، ولكن نعلم أنه يوجد في كتب الوعظ من الأحاديث الضعيفة، بل الموضوع في أحوال القبر وأحوال القيامة ما ينبغي للقارئ أن يحترز منه، ولا ولا أحسن من الرجوع. إلى الكتب الصحيحة في هذا الباب لألا نظل الناس لأن بعض الوعاظ يختار مثل هذه الأحاديث من أجل التغيب أو الترهيب والحقيقة أن هذا مسلك ليس بجيد لأن كوننا نملأ أدمغة الناس بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ حتى وإن كان فيها ترهيب أو ترهيب فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاية والناس سوف يأخذون كل ما ذكر على أنه صحيح يقولون ما قيل في المحراب فهو صواب والواجب على من ألف الترغيب والترهيب أن يذكر إلا ما كان حجه من صحيح أو حسن وأما الضعيف فلا حاجة لذكره لأننا في غنى عنه في غنى عن هذا الضيع الذي لم يتبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبق ذكره في هذه السورة مرتين أو مرة واحدة سبق <تصفيق> هذا الثالث أنا أقول سبق أنا ما أقول ذكر أقول سبق ذكره مرتين الأمر معروف أنه الممكن طيب وذكرنا في أول, أول ما مر علينا ذكرنا شروطه وأدابه ويسارعون في الخيرات يعني مع كونهم مؤمنين وكونهم مصلحين هم أيضا مسارعون في الخيرات يعني أنهم يتسارعون في الخيرات كما يتسارع الناس في الغنائم وقول يسارعون في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات مع أن سارع تتعدى بإلى كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لأن المراد بذلك مسارعتهم إليها وفيها أثناء القيام بها نراد المسارعة إليها فإذا وصلوا إليها لم يقفوا عن المسارعة يسارعون فيها وهذا هو السبب والعلم عند الله في أنه قيل يسارعون في الخيرات نعم ولم يقل إليها وقلوا في الخيرات الخيرات جمع خير أو خيرة وهي كل ما انتفع به العبد أو نفع غيره فالصلاة خير وتعليم وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير والدعوة إلى الله خير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو خير أيضا فكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو خير والمسارعة فيه هي المسارعة إليه والمسارعة فيه أثناء العمل قال وأولئك من الصالحين أولئك المشار إليه هذه الأمة القائمة من أهل الكتاب قال أهل والصالح من قام بحق الله وحق العباد وضده الفاسد والصلاح يدور على شيئين علم وعمل وغده الجهل والكفر والتمرد فمن كان جاهلا فإنه ليس بصالح والمراد ليس بصالح الصلاح الذي يكون في قمة الصلاح وإلا فإن معه من الصلاح بمقدار ما عنده من العلم ومن لم يكن عاملاً فليس بصالح وعندهم من فقد الصلاح بقد ما فقد من العمل ثم قال تعالى وما يفعلون من خير فليُكفروه ما شرطية وجملة فلن يكفروه جواب الشرط وفيها وفي هذا هذه الآية قراءتها وما تفعلون من خير فلن تكفروه بالتاء والثاني هو ما يفعل من خير فلن يكفروا بالياء فعلى القراءة الثانية بالياء لا يكون في الآية التفات لأنها جرت على ضمين الغيبة كما في الآية التي قبلها وعلى قراءة التاء وما تفعل يكون فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب وأيضا يكون, يكون خطاب فيها موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الأمة وقول ما تفعل من خير من هذه بيان بيانية لوقوعها بعد اسم الشرط واسم الشرط اسم مبهم يحتاج إلى, إلى بيان ولهذا كل ما أتتك من بعد اسم الشرط فهي بيانية. وقوله من خير سبق لنا آنفا أن مراد بالخير كل ما يقرب إلى الله وقوله فلن يكفروه يعني لن يحرموا ثوابه والكفر أصله الستر ومن الكفر والكفر يعرفه آدم ما هو؟ ما تعرفه؟ نعم. هو طلع النخل. هو غلافه طل. غلافه طلع النخل يسمى كفرة. هذا الكفرة يستر. ولهذا قالوا إن إن الكفر أصله الستر لأن الإنسان يستر نعمة الله عليه ولا يظهرها عليه. فالنعمة تقتضي الشكر. فإذا لم تشكر فهذا هو الكفر إذن فلن يكفروه أي فلن يحرموا ثوابه لأنهم لو حرموا ثوابه لكان كفره لكان فعلهم لهذا الخير خفيا لم يطل له أثر والله عليم بالمتقين فيجازيهم على تقواهم والتقوى لها فوائد كثيرة أظن أننا مرة أجرينا فيها مسابقة نعم في الحرم أي نعم. وقبله أيضا فوائد التقوى وتخصيص العلم بالمتقين من أجل الحث على التقوى والحذر من مخالفتها وعدم القيام بها وإلا فإن الله عليهم بكل شيء نأخذ فوائد هذه الآية من فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب ليسوا بسواء فإن منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة بأمر الله وهو صريح في الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب ومن فوائدها بيان عدل الله عز وجل وأنه يعطي كل ذي حق حقه فلما ذكر الذم ذم بني إسرائيل ذم أهل الكتاب في الآيات السابقة فقد يتوجه الفهم إلى أن جميع أهل الكتاب على هذا الوصف أنهم يكفون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بلا ويعصون الله ويعتدون على حقه وحق عباده فقال الله ليسوا سواء ليسوا سواء يعني أن منهم من ليس كذلك ومن فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب أمة والأمة تقتل الجمع والعدد الكثير على الوصف المحمود المطلوب وقد ذكروا أنه أسلم من اليهود نحو عشرين رجلا ومن النصارى عدد كثير أيضا ولهذا عبر عن ذلك بقوله من أهل الكتاب أمّه وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأمة هنا أمة ال أمة الإسلام ولكن هذا بعيد جدا لأن أمّه مبتدع وخبرها من أهل الكتاب ولم ولم يعبر الله عز وجل عن هذه الفمّة بأهل الكتاب، بل قال هو سمّاكم المسلمين من قبله وفي هذا، كما أنه لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين، لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين، فكل آية فيها أيها الذين آمنوا فهي للمؤمنين بمحمد عليه الله والسلام وكل آية فيها الكتاب فالمراد بهم. فأنوا إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى وعيسى رحمه الله من فوائد هذه الآية الثناء على القيام بقطاعة الله والثبات عليها تؤخذ منين يا أخ منين تؤخذ هذه الفائدة من أين تؤخذ من الآية؟ لا خدوا الأخ أين ذهبت وين صرحت عجب ما في شيء صرحت للتقوى هاه أقولها أنت معنا ولت تهوجش بشيء تفكر في شيء، ها؟ إيه. طيب. موداع توم لا. عبد. القادر. أمة, أمّة قائمة هذا أمّة قائمة. عليه. طيب من فائدة هذه الآية؟ السنة على من يتون كتاب الله قراءة وعملا. من أخذ عبد داود. يثنون آيات الله من أين عرفت أن تلاوة الكتاب قراءة وعملا محمودة يثنى على صاحبها لا نريد من الآيات هذه لأن هذا ضد ضد من التصبب الصفات الأولى لأن لما ذكر السبعة الأولى قال ليسوا سواء ثم ذكر الفرق طيب من فوائد الآية فضيلة السجود نعم مقبول الأخلى على الجدار فضيلة السجود وهم يسجدون ها الله ليهم يسجدون هم يسجدون طيب ومن فضيء من فوائد هذه الآية أثنى أيضا على من آمن بالله لوم الآخر أخونا اللي وراك نصر أثنى على من آمن بالله لوم الآخر من أين يتأخذهم ما معكم أصحاف ه إيش والنصحة الله أهديك. جديد نعم يؤمن بالله ولاه الآخر طيب هل إذا أثنى الله على شخص من صفة يكون مذموما إذا لم يتصف بها نعم هه إذا انتبهت هذه ينتبه يعني الحمد على يعني أنت الحمد عنه وقد يستحق الذم وقد لا يستحق يستحق الذم إذا أنت في يعني الإمام بلا ملاخ لا شك إنه أنت يعني إذا انتفى الإيمان فهو مذموم يعني هو كافر لكن في غير هذا لو أثنينا على شخص بأنه يصلي صلاة الضحى هل معنى ذلك أنه لولا من يصلي فهو مذموم ها لا. طيب إذا نأخذ قاعدة لا يلزم من انتفاء المدح الذم وينبني على هذا فائدة فقية أيضا وهو أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه فلو أن رجلا صلى ولم يرفع يديه عند تكفيضة الحرام هل نقول إن هذا مكروه لا وهذه قاعدة مفيدة لا يلزم من ترك المسنون أن يقع الإنسان في مكروه لكنه ينقص أجله لا شك. لكن لا يذم أو قال إنه وقع في مكروه أو أمر منهن عنه ومن فوائد هذه الآيات الكريمة الثناء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رشيد طيب لو قال قال لماذا ذكر الله الإيمان بالله للآخر بين ذكر تلاوة الآيات وذكر الأمر المعروف النهي عن الآن شاء بدأ بتلاوة آيات الله والسجود وثن بالإمام بله من الآخر وثلت بالأمر بالمعروف النهي عن فلماذا جعل الإيمان وهو الأصل بين تلاوة الكتاب وبين الأمر بالمعروف والنهي عن نعم خالد تلاوة الآيات تذكر بالأ... باليوم الآخر وتثبت الإيمان به يعني لا يمكن إيمان بشيء إلا بعد العلم به كذا فهم إذا تلوا آية الله علموا بالأم الآخر ثم آمنوا به ويضا لأنها حافز يعني يؤمنون هذا العمل اليوم يعني أنه غاية نعم تنصيص على التلاوة كيف يمكن التنصيص على التلاوة لا يمكن التنصيص على التلاوة بعد أن يؤخر بعد أن يقلوا منا بالله وليوم الآخر ويأتنوا اكتب الله نعم يمكن أن يقول من عطف العام على الخاص لا التلاوة عمل على كل اللي يظهر لي أنا أنه ما ما قال الأخ خالد إن أنه لا يمكن الإيمان بالشيء إلا بعد العلم به ولا نعلم عن اليوم الآخر إلا بعد تلاوة كتاب الله ولكن قدم السجود على الإيمان باليوم الآخر لإقترانه بالتلاوة قد يصل الآيات من به ومن لا يؤمن به وجد من الكفار أنه يثلون نعم ولا يتم المدح حتى يرونه هذا جيد لكن السياق إذا كان في مقام المدح صار المراد بالتالين الذين يثلونه على وجه الإيمان على وجه الإيمان به طيب من فوائد هذه الآية الثناء على المسارعة في الخيرات من قوله ويسارعون في الخيرات طيب فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية التي فيها الثناء على المسرعة في الخير وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكنز والوقار ولا تسجعوا نعم أي نعم إن في الخيرات هي المصلاة مسافينا مرتاح. إيه. يعني معناه الخيرات ما أمر به الشر. كذا والاسراف في في الذهاب إلى الصلاة ليس من الخير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عنه. طيب إذا الجواب أن نقول إن المسارع في الخيرات هي المسارع في موافقة الشر. كذا طيب. في إرادة الصلاة في المسارع إليها في إتقالها لا هذه داخلة في العموم ما في إشكال لكن كيف نهى عن الإسراء إليها أقول كونهم مثلا يدخن الصلاة لا أشكلهم مسارعة في الخيرات وتاخل في العموم إذا كان سؤالنا عن النهي عن الإسراء إليها فيقال إن المراد بالمسارعة في الخيرات هي المسارعة إلى التزام الشر والقيام به نعم من <تصفيق> هذه طيب هذا هو يعني معناه ان الخيرات ما وافق الشر فالمسارعه فيها أن تلتزم بها من فوائد هذه الايه الثناء على هؤلاء بالصلاح لقوله واولئك من الصالحين اذا فينبغي لنا أن نلتزم أو أن نقوم بهذه الأعمال التي مدح الله بها هؤلاء القوم من أهل الكتاب وأثناء عليهم بها طيب فإذا قال قائل هل الصلاح أمر كسبي أو أمر فطري يعني إن قلت إنه أمر فطري فكيف يكون الإنسان نفسه ليكون صالحا وإن قلت إنه أمر كسبي فهذا أمر ممكن والجواب أن الأصل أنه فطري فطرة الله التي فطر الناس عليها لكنه في النهاية والغاية يكون كسبيا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبواهم يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وللصلاح أسباب للصلاح أسباب منها ما ذكر الله هنا تلاوة آيات الله كثرة الصلاة الإيمان بالله الآخر وتحقيقه الأمر بالمعروف والنهى المنكر ولهذا يشكو كثير من الناس اليوم أنه قد يجد في قلبه شيئا من الفساد فكيف يصلحه نقول أصلحه بما ذكر الله من, من هذه الأحوال لأهل الكتاب فإن هذا من, من أسباب الصلاح ولهذا قال وأولئك من الصالحين طيب صحبة الأخيار من أسباب الصلاح فهل في الآية ما يدلوا عليها نعم لأنهم إذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمكن أن يسحبوا أحدا من أهل المنكر والشر فيكون في الآية إشارة إلى صحبة الأخيار ولا شك أن صحبة الأخيار من أسباب الصلاح ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثل الجليل الصالح بمن يحام النسك ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين المقارن يقتدي نعم هذه اقرمال منافقيه نعم ما نعم نعم تشمل تشمل من آمن بالرسول بعد بعثته الثلاثه مثل عبد الله بن سلام وغيره وتشمل من كانوا على, على الاستقامه فيما سبق نعم نعم وهو النبي عليه الصلاة والسلام أقول لا تسرع قال إذا سمنتم الصلاة فامشوا إلى الصلاة والإقامة فامشوا إلى الصلاة والعليكم السكين ثم إنه قال لأبي بكرة لما أسرع وركع قبل أن يصل الصف قال زادك الله حصا ولا تعد اللي يخرج منها في هذا الليل وقراءة القرآن في الليل نعم في من نعم أمة نعم. نعم نعم كيف يجوز لترتيب النكرة إذا أفادت وهي إذا تأخرت فهي مفيدة لو قلت في الدار رجل فهي مفيدة ولو قلت رجل كريم في الدار فهي أيضا مفيدة فإذا وصفت أو أخرت فهي مفيدة نعم تعالى <تصفيق> الله على ما يدون هذا علمنا بالليل نعم نعم. هذا يرجح أنها تلاوة القراءة لكن حتى في الليل الإنسان محتاج إلى أن يكون عمله مطابقا للشرق لو أنه ابتدأ في صلاة الليل فإنه لا أنفعه الحديث الضعيف في فضائل العمال أجاز بعض العلماء ذكره لكن بشروط ثلاثة. بشروط ثلاثة الأول أن يكون أصل العمل ثابتا والثاني أن لا يكون الضعف شديدا والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مثال ذلك لو أن شخصا ذكر حديثا ضعيفا في فضل الصلاة الجماعة فهذا أصل العمل ثابت ولكن بشرط أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وبشرط أن لا يكون الضعف شديدا والعامة إذا قرأت عليهم الحديث سيعتقدون على طول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله الله أكبر أول بعض العلماء أن يعين هذا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه فما رأيك في هذا؟ صحيح أن نتركه أنا أنا يعني كما جاء القرآن يعني ما, ما نعين ما نوعي لأنه لو كان في تعيينه فائدة، تعينه الله. هل لهذا نظير مما حاول بعض العلماء أن يعينه وهو مبهم في القرآن؟ وما كنت لديهم إذا يكون أقلامهم أن يذبح كل مريم؟ الأقلام هنا معي. لا ما ما ما مي مشكلة حتى تعيين. ما قال أي بس تختلفوا في معناحة فقط اسمها أصحاب الكهف نعم اسمها أصحاب الكهف ولون كلبهم طيب يرى اسمع مما وقف عليه البيت فيها قراءة ثانية على الناس البيت. حج البيت ثلاثة الحاء ما الذي تفيده هذه الآية في في أن الله فرض على الناس حج, حج البيت طيب هل الناس على عمومها المؤمنون الذين توجه لهم هذا عام مخصوص هذا عام يريد بالخصوص الناس على الناس حج البيت يعني إذن الكافر لا يحاسب على ترك الحج لا هو الناس كلهم لك لكن المقصود الأول هو مملوف أما كافر يحاسب على ترك الحج يحاسب على ترك الحج لكن مقصود مملوف نعم آدم العام حتى العاجز حتى العاجز حتى العاجز إذن هذا هذا ليس على عامة مقيد بقوله من من استطاع إلى سبيله. طيب ما هي الفائدة من من كونه يأتي بالعام أولا ثم يقول من استطاع؟ نعم. يعني لم نقل من أول الكلام ولله وللله على المستطيع حج البيت. أن يعني ليبين أهمية الحج ثم يبين رحمة الله باشتراط الاستطاعة طيب إذا قال قائل جميع الواجبات لا بد فيها من استطاعة فلماذا قيدها هنا قيدها هنا بس بس لن لن الغالب هي الغالب هي نعم حسنته الغالب فين مشقة أكثر من ناجح طيب ونأخذ بال... بالقصص ولا بالانتخاب؟ كان عاد بالانتخاب عاد في نصي بس الدور كان نو نو يمكن نخلص ما نخلصنا ها؟ إيه نعم طيب يستفاد منها التحذير من طاعة أهل الكتاب من أين تأخذ تحذير من طاعة أهل الكتاب نعم قلوا يردوكم بعد إيمانك يعني إيمان. إيمان. أخبرنا الله بذلك من أجل أن نحذر منهم أن لا نطيعهم وأن نحذر منهم لأنهم يحرصون غاية الحرص على أن يردون بعد إيماننا كافرين. طيب. قوله اتقوا الله حق تقاته. هل هذه الآية على ما على ظاهرها محكمة أو منسوخة؟ اختلف العلماء في ذلك. نعم. قال بعضهم أنها منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة. لا يكلف, الله. لا يكلف الله نعم والصحيح أنها محكمة أنها محكمة غير مسوحة أنها اتق الله لقد ما مست... ستعون طيبي إذا دار الأمر يختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ فمن الأصل معه الأصل نجمع بين الآية لا من الأصل معه مع من قال إنه منسوخ كل معه من قال إنه غير مسوخ في هذه الآية فلا اختلاف عام يعني اذا اختلف العلماء في آية او حديث هل هم منسوخ او غير منسوخ فمن الاصل معه الاصل في عدم النسر الاصل معه من قال بعدم النسر تمام طيب اذا ما دام العلماء اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة او غير منسوخة فالاصل انها غير منسوخة وتبقى على محكمة طيب إذا قال قائل ولا تموتن إلا مسلمون ما, ما معنى لاية ولا تموتن إلا مسلمون أي من الآن بقطع الأسباب يعني السمر على الإسلام إلى إلى أن تموت استمروا على الإسلام إلى أن تموتوا أحسن جملة وأنتم مسلمون من الأعراب مذاع من الأعراب ألو أحسن ما قبلها لا ما محل ما جملتها محلها من العرب. أنتم الجملة هذه ما محلها من أعراب إلا وأنتم مسلمون. لا. نعم ها هنا في ماضي نصب على حال. طيب نعم هنا. في موضعين أيهما أولا الله الثاني ولا تفرق. لا تن الاعتصام بحب الله جميعا هذا أمر بالاعتصام به ولا, ولا تفرق. نعم خلف بنا انها تفرق نصا هذه واحدة ثانية لا بالآيات كل اللي قرأت ولا تكونك الذين, الذين تفرقوا نأخذ من هذا إيش نأخذ من هذا النهي عن التفرق وأن التفرق يعني شأنه كبير وعظيم طيب وإذا نهى التفرق لازم أن يؤمر في ضده وهو الاعتلاف والاجتماع نعم طيب قوله تعالى اعتصموا بحبل الله من مراد بحبل الله هو افريق المسلمين وهو هو طيب لماذا سمي حبلا لأنه انا كثير عند الله سبحانه لا ما حبل الله لماذا سمي حبلا يصل إلى المقصود طيب ووظيفه إلى الله هو شرع نعم ولأنه يوصل إليه. إليه طيب قول وردكم منكم أمة هل من هنا للتبعيض أو للابتداء وبيان الجنس للتبعيض طيب ما الذي ينبني على اختلاف القولين؟ لأن فيها قولي للعلماء ما الذي ينبني على اختلافهما ولتكن منكم أمة إذا قلنا من للتبعيض أو قلنا لبيان الجنس أو للابتلاء إذا كانت التبعيض أي طائفة من دعوة أي يعني بعضكم فيكون الدعوة إلى الخير والأمر ماروف أنها منكر فرض كفاءة طيب وإذا قلنا إنها للابتداء أو لبين الجنس صار ذلك فرضا على الجميع يعني ولتكونوا أمة ولتكون جميعا أمة يدون الخير طيب المشهور عند أهل العلم الأول أن من للتعبير وأن, هذا وأن الدعوة والأمر, والأمر بالمعروف والنهاء المنكر من فروض الكفايات طيب نعم قوله لن يضروكم إلا أذن الاستثناء هنا منقطع ولا متصل قيل الاستثناء متصل والمعنى والتقدير لن يضروكم إلا ضرر أذن وقيل الاستثناء منقطع والتقدير لن يضروكم ولا تمي ورجحنا الأخير لأن الضرر غير الان نعم ما هو الدليل على أن الاذى غير الضرر الدليل الله عز وجل في الحديث القدسي يؤدين الجمادات يسوق الذهب وان الذهب نعم ووقاله الحديث القدسي سبحانه وتعالى يا عباد انكم لن تبلغوا ضرري ضرورة فنفى الضرر واثبت الالم نعم والواقع شهر مدني قدت هذه النساء برائحه كريهه ولا ولا يتضرر Sie limitieren between Allah And the last of today And the promise of the habits And it will έ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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرَرٌ أَصَابَتْ حَرْثًا فَأَهْلَكَتْهُ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ليسوا سواء وهذا أخذنا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يستدون على من يعود الضمير في قوله ليسوا سواء سوا إلى أهل الكتاب إلى أهل الكتاب فيه. وما معنى سواء أي ليسوا متساويين ليسوا متساويين طيب قوله منهم من أهل الكتاب أمة قائمة من المراد بهم يا خالد هنا هل هم الذين أسلموا أم الذين كانوا في زمن رسالتهم متصفين بهذه الصفات يعني يشمل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين كانوا على الحق في أهد رسالتهم قوله تعالى يسارعون في الخيرات ولم يقول إلى الخيرات فما الفرق؟ مسارعون هذه الخيرات فإذا وصلوا إليها فيها. يستمرون فيها قال إلى؟ الخيرات يعني يعني لا تدل على استمرارهم في في المسارعة بعد الوصول إليها. طيب ما الفرق بين هذا وبين قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ خالد <تصفيق> قال سارع إلى مغفرة ولم يقل في مغفرة. يعني الله عز وجل بينما من تكون يعني يعني هي غاية هي غاية وليست عملاً. على كلها الجوابان من تقاربان الفرق بينهما ضار لأن المغفرة غاية غاية العمل وتمرة العمل بخلاف العمل فإنه ظرف لكتح الإنسان طيب قولوا وما يفعل من خير فليكفروا فيها قراءتان ما هما كم من الآية وما يفعل من خير وما يفعل من خير او فلن فلن ما الفرق بين القراءتين القراءه الاولى من خير لا يمكن تكون تكون على ضمير الخير. ولو كان من يعود الضمير فيها على على, على الكتاب هذا الكتاب نعم ما الفرق بالتاء نعم لعمه محمد وليس الصاد نعم طنج. ما معنى قوله فلن يكفروه يا عبد المنان إيش؟ يعني لن يحرموه؟ قوله تعالى والله بالمتقين هل علم الله مخصوص بالمتقين أو شامل؟ شامل. أجل لماذا قيده بالمتقين؟ ها؟ زيادة عنايه بهم العنايه بهم ولا إيه؟ نعم انطل التقوى اي التقوى والعنايه بهم أنه يضيع... لن يضيع لن ثواب تقواهم طيب هذه الفائده أظن إلى الى على الله يعني آخر آية طيب الله عليه من بالمتقين يعني كل رد على ال... يعني اليهود لما يعني يظنون أنهم هم متقوون هم على الحق قال الله عليه من المتقين نرد عليهم الله عليه من المتقين هذه على قراءة اليع على نعم يكون لها لها هذه أول شيء أيضا من فوائد هذه الآية قوله تعالى وما فعلوا خيرا فلا يُقْفَرُ من فوائدها أن من فعل خيراً أثيب عليه لأن المرادة بالنفي هنا تمام الإثبات يعني أنهم يعطون أجره كاملاً بلا نقص ومن ثمار ومن فوائدها كمال عدل الله عز وجل لكون العامل إذا عمل عملاً أثيب عليه ولو حوسب على ما أعطاه الله من النعم لهلك لكن يثاب وتكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله لقوله الله عليم بالمتقين ومن فوائدها الثناء على أهل التقوى والتقوى ذكرت في القرآن الكريم على وجوه متنوعة متعددة أمراً وثناء على أهلها وبيانا لثمراتها يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ومن فوائدها ثبوت الثواب على عمل الخير قليلا كان أم كثيرا لقوله من خير وهي في سياق الشرط فتكون عامة ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا قوله تعالى إن الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله من يهودي أو نصراني أو شيوعي أو دهري أو مسلم أو مسلم نرتد المهم أن كل من كفر بالله فهذا حكمه والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان كفر مخرج عن الملة وكفر غير مخرج عن الملة وعليه يتنزل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر. ومن أمثلة هذا النوع عن الكفر الذي لا يخرج عن الملة قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فإن قتال المسلم ليس بكفر أي ليس بكفر مخرج عن الملة ولكنه كفر دون كفر لأنه لا أحد يقدم على قتل المسلم إلا الكافر فإذا قدم قدم المسلم على قتل أخيه المسلم فقد أتى خصلة من خصال الكفر والدليل على أن قتال المسلم ليس بكفر مخ... بكفر مهجن عن قوله تعالى يا خالد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إثنان في الناس هما بهم كفر الطعن بالنسب والنياحة على الميت ولها أمثلة المهم أن هذا كفر أصغر لا يخرج من الإسلام أما الكفر الأكبر فهو الكفر الذي يخرج من الإسلام مثل قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشتكين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وهنا يقول تعالى إن الذين كفروا هل المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج به الإنسان من الملة أم الأكبر الظاهر والله أعلم أن المراد به الأكبر قوله تعالى وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لأن أصحاب النار لن يكونوا إلا الكفار كفرا أكبر لأن صاحب الشيء هو الملازم له ومن كفر كفرا أصغر فإنه لن يلازم النار بل لا بد له من نخرج منها وقول إن لئين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا يعني لن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله إذا أراد إذا أراد الله بهم سوءا قال الله تعالى وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مردله إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مردله وحينئذ نقول إن قوله لن تغني أي لن تمنع ولن تدفع فهي عاجزة عن منع ما أراد الله وعن رفعه وقوله أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ذكر الأموال لأن الأموال يفتدي بها الإنسان نفسه في مواطن الحرج لو أن أحدا أمسك شخصا وأراد أن يحبسه أو يقتله أو يعتدي على عرضه فقال له دعني أنا أعطيك ما شئت من المال خذ ما شئت من مالي حينئذ أغنى عنه المال الأولاد كيف يغنون عن الإنسان شيئا لأن الأولاد يدافعون عن آبائهم وأمهاتهم وهم أشد الناس حماسا في الدفاع عن الأولاد في الدفاع عن أبائهم وأمهاتهم أشد ناسها حماسا فالإنسان لا يمكن أن يدع عدوه يبتش بأمه أو بأبيه أبدا وهو على قيد الحياة فلهذا قال ولا أولادهم لأن الأولاد هم الذين يدافعون عن أبائهم وعن أمهاتهم من الله شيئا شيئا نكره في سياق النفي أين النفي لن تغني قال الأصوليون والنكرة في سياق النفي تفيد العموم أي أي شيء كان سواء كان هذا الشيء شديدا أم كان ضعيفا قال وأولئك أصحاب النار هم فيها قرئون ففي الدنيا لا يغني عنهم ما لهم شيئا ولا ولدهم وفي الآخرة كذلك هم أصحاب النار هم فيها خالدون والنار معروفة هي ذلك الجسم الحار ولكن حرارة النار في, في الآخرة ليست كحرارة النار في الدنيا هي فضلت على حرارة النار في الدنيا بتسعة وستين جزءا نسأل الله السلام. فإذا قدرت الآن أعظم ما في الدنيا من النيران في الحرارة فإننا نار جهنم أشد منها يعني تزيد عليها بتسعة وستين جزءا فإذا أخذنا الأصل والزيادة صارت سبعين يعني مقدار حرارتها سبعين عن حرارة نار الدنيا وقول أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها وهم فيها خالدون أي ماكثون ثم قال عز وجل في بيان أن أموالهم لا تغني عنهم شيء ولا تنفعهم مثل ما ينفقونها في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فألكت هذا تمثيل أو تشبيه تمثيلي لأن التشبيه يقولون إنه نوعان تشبيه فرادي مثل أن تقول فلان كالبحر فلان كالأسد وتشبيه تمثيلي بمعنى أنه تشبه الهيئة بالهيئة يكون مشبه. شيء مجموع نعم شيء مؤلفا من من عدة أمور والمشبه به كذلك يكون شيء مؤلف من عدة أمور فيسمى عند البلاغيين تشبيها تمثيليا والأول تشبه إفراد تشبيها إفراديا كمثل ريح فيها صر أصابت حادث قوم ظلموا أنفسهم الصورة الآن ريح شديدة فيها برودة عظيمة ولها وحيف صرير من شدتها أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فالتشبيه مركب الآن من ريح شديدة باردة أصابت حرث قوم يعني مصيب ومصاب حرث قوم أي زرعهم ظلموا أنفسهم أي استحقوا أن يعذبهم الله عز وجل بهذه الريح فأهلكت فإذا هبت الريح العاصفة الباردة القوية انتقاما من بني آدم فإنها سوف تهلك هذا الزر هذا الحرث طيب وجه الشبه ظاهر لأنهم سلطوا على أموالهم تسليطا عظيما لكن لم ينتفعوا بهذه التسليط عادت هباء كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون هذه حال الكفار إذا أنفقوا أموالهم لن ينتفعوا بها طلاقا كما ريح فيها صر أصابت حرث قوم من ظلموا عنفسهم فأهلكت طيب فيها صر يعني أنها مشتملة على الصر وفسرنا الصر بأمرين البرودة ها والشدة الصوت لها صريع من شدتها وباردة هذه لا تبقى على الزر لا تبقى ولا تظر فاهلكتهم قال الله تعالى وما ظلمهم الله يعني أن الله عز وجل ما ظلمهم حين سلطهم على إهلاك أموالهم بدون أن ينتفعوا بها ما ظلمهم لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن أنفسهم يظلمون يعني هم الذين يظلمون أنفسهم بكفرهم بآيات الله ولا أحد أجبرهم على هذا الكفر وإذا فعل الإنسان الشيء بنفسه فلا يلومنا إلا نفسه وقوله ولكن أنفسهم يظلمون في إشكال وهو أنه نصب المبترع والمعروف أن المبتدا يكون مرفوعا، فما الجواب؟ ضخو. نقول لنا... خ... خبر... المبتدا محدود. المبتدا محدود، وأنفزاء خبر، والخبر يكون منصوبا في ليلة الجمعة. ليست الليلة تعمل. ليس تعمل. لكن هنا ليلة تعمل. طيب على ك الآن عاملة نصبت أنفسهم. عبد الرحمن بن داود. <شارك> <مفهول مقدم>. ليش؟ <شارك> يظلمون <مش تقول>؟ صحيح. <شارك> <صحيح نعم هذه مأثور مقدم أحمد. ليظلمون. علامة ذلك أنه لو كان في غير القرآن وحولت الجملة بالتقديم والتأخير فقلت ولكن يظلمون أنفسهم لا استقام الكلام إذن فأنفس هذه محبول به مقدم وفائد التقديم الحصر يعني أنهم ما ظلموا الله عز وجل والله أيضا ما ظلمهم ولكنهم ظلموا أنفسهم أما كونهم ما ظ ما ظلموا الله فلأن الله قال وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وأما كونهم لم يظلموا فلأن الله تعالى يقول وما ظلمهم الله فاللهما ظلمهم وهم لم يظلموا الله أي لم ينقصوه شيئا وإنما نقصوا أنفسهم ولكن أنفسهم يظلمون في هذه في في هذه في هاتين الآيتين فوائد أولا بيان أن الكفار مهما بلغوا في القوة عددا ومددا فإن قوتهم لن تغنيهم من الله شيئا عددا لقولها أولاد مددا أموال مهما كثرت قوتهم عددا ومددا فإنها لن تغني عنه من الله شيئا من فوائدها فائدهما أيضا تمام قدرة الله وسلطته على العباد حيث إن الكفار العتات لا يستطيعون أن يدفعوا شيئا بأموالهم وأولادهم مما قضاه الله عز وجل فإن قال قائل مفهوم الآية أن المؤمنين تغني عنهم مالهم وأولادهم من الله شيئا قلنا هذا غير مراد لأن الآية سيقت في الرد على الكفار الذين يفتخرون بأموالهم وأولادهم فبين الله أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئا أما المؤمنون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم من الله شيئا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ولا أحد ينفع ماله وولده إلا أن يكون عونا له على طاعة الله من فوائد هذه الآية أن الكفار في النار لقوله أولئك أصحاب النار ومن فوائدها أنهم مخلدون فيها لقوله هم فيها خالدون والجملة اسمية تدل على الدوام والثبوت طيب فإن قال قائل هل هذا الخلود أبدي أم له غاية فالجواب أنه أبدي وليس له غاية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 يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصير وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وليس بعد هذه الآيات قول يقال بل لو قاله قائل فقوله مردود عليهم لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا من قبل الشر والوحي والوحي كما ترون نزل بأنهم خالد خالدون فيها أبدا وإذا جاء النص فلا قياس إذا النص فلق ياس فمن ادعى أنهم يخلدون فيها إلى أمد، فإنه لولا تأويله لكان أمره خطيرا جدا، لكنه تأول واشتبهت عليه بعض الآيات وقال ب بعدم التخليد الأبدي، وإلا لكان أمره خطيرا جدا، لأن ظاهر هذا القول تكذيب. القرآن والأمر خطير جدا لكنه صدر من أناس نعلم نصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم على وجه تأول فيه والله يغفر لهم تأويلهم لكن بالنسبة للعقيدة التي بين الإنسان وبين ربه إذا تبين له خطأ عالم من العلماء وجب عليه مخالفتهم. أما بالنسبة للعالم فيرجو له المغفرة والرحمة إذا علم بالنصح للأمة لأن هو المعصوم العسمة في كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الآية الآتين إثبات القياس بعثه القياس لقوله مثل ما ينفقون في هذه الحادثة كمثل ريح ووجه ذلك أن المثل الحاق للأصل بالفرع الحاق للمشبه بالمشبه به وهذا هو أصل القياس أصل القياس الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة فكل فكل مثال ضربه الله في القرآن ففيه دليل على القياس إذ أنه إلحاق المشبه بماذا بالمشبه به وعليه فيكون في هذه الآية عبد الله إثبات القياس ومن فوائده من فوائده حالتين الآيتين حسن أو تمام بلاغة القرآن وذلك بقياس الغائب على الشاهد وجهه أن الريح التي فيها صر وأصابت حرثة قوم ظلمه وفسهم كل يعرف أنها مدمرة ومهلكة فكذلك أعمال الكافرين هالكة لا خير فيها لأن الكفر مدمر لها وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ومن فائد هذه الآية الآيتين أن الكافر لن ينتفع بما عمل في الآخرة ينتفع بما عمل في الآخر ووجهه أنه إذا هلك ما عمله وزال فإنه لا ينفعه لكن قد ينفعه في الدنيا فيدفع الله عنه به من البلاء ما يدفع أو يحصل من الخير الذي يرجوه ما يحصل بسبب العمل أو الإنفاق الذي أنفقه من ماله ومن فوائد هذه الآية الكريمة بل الآيتين انتفاء الظلم عن الله لقوله وما ظلمهم الله وهل هو محال لذاته أو لغيره قيل إنه محال لذاته وذلك لأن الخلق كلهم عبيد الله ومهما فعل السيد بعبيده فليس بظالم وعلى هذا فإن الظلم في حق الله مستحيل لذاته وهذا القول يتضمن أن الله غير قادر على الظلم لأنه مستحيل لذاته عندهم والقول الثاني أن الظلم بالنسبة لله مستحيل لغيره يعني لو شاء الله أن يظلم لغلم لكنه مستحيل لغيره ما هو الغير كمال عدل الله كمال عدل الله والذي منع أن يقع الظلم من الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول لو شاء الله لظلم العباد فأهدر أعمالهم الصالحة وأضاف إليهم أعمالا سيئة لم يعملوها لكن لكمال عدله لا يمكن أن يقع منه ذلك سبحانه وتعالى إذن فالظلم حال لجنبك يا شاكل محل نسب الله عز وجل غير نعم والقول الثاني أيما أدل على الكمال القول الأول ولا الثاني الأول إذا كان محل غيره نعم الأول لأنه لو كان محل ذاته لم يكن فيه مدح لله عز وجل مدح ما يمكن يقع فلسه فيه مدح لله المدح أن يكون قادرا عليه ولكن تركه لكمال عدم وأضرب لكم مثلاً يبين الأمر لو أن رجولاً عنيناً عنينا دعتهم رأى إلى نفسه لكن الرجل عنين عنين يعني لا يقدر على الجماع قال الله ما ما ما لربنا نمدحه ها ما نمدحه ليش لأنه غير قادر على ذلك لكن رجل الشاب ممتلئ من شبابا وعنده قدرة دعته لنفس لنفسها فقال إني أخاف الله ولو شاء لأجابها وفعل هل يمدح نعم يمدح لأنه قادر فإذا قلنا إن الظلم بالنسبة لله مستحيل ولا يمكن أن يقع منه صار عدم ظلمه ليس فيه مدح، وصار تمجح الله به لغوا لا فائدة منه إذن فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله فلعدله لا يمكن يقع منه ظلم طيب من فوائد الآية بل الآيتين من فوعدهما إثبات أن الله تعالى موصوف بالنفي كما هو موصوف بالإثبات صح وصف الله بالإثبات كثير في القرآن وصفه بالنفي أقل لكنه موجود طيب هذا النفي الذي وصف الله به نفسه هل هو نفي مح مجرد لا بل هو نفي متضمن لثبوت وهو كمال ضد ذلك الشيء فإذا قال الله عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد قلنا لكمال عدد وإذا قال وما الله بغافل عما يعملون لكمال مراقبته وإذا قال وما مسن من لغوب لكمال قوته وقدرته وهل مجرى لا يمكن أن يوجد في صبات الله نفي ومح، بل هو نفي لثبوت ضده لثبوت ضده على وجه الكمال يقول علماء رحمهم الله ولا بد من هذا التقدير إيش التقدير إثبات كمال الضد قالوا لأن مجرد النفي إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه وإن كان للعجز عن المنفي فهو نقص نقص أنتم معانا الآن طيب إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه مثل لو قلنا الجدار لا يظلم الجدار لا يغضر بالوعد بالعهد لا يخلف الوعد إيش الكلام هذا هذا لغو لغو كل الناس يعرفون هذا فما مثلك إلا كمثل الذي قال السماء فوقنا والأرض تحتنا أو قال كأننا حول المدرس طلبتنا درسوه نعم يشفأري منها في فائد هذا؟ طيب، فإذا كان غير قابل لهذا المنفي عن، فإن وصفه به لغ، لا فائدة منه، وإن كان هذا النفي لعجزه عن تحقيقه، صار نقصا، صار نقصا، لو قلنا إن الله لا يظلم لأنه ما استطيع أن يظلم، لا شك أنه نقص. إذا فالقاعدة فيما وصف الله به نفسه من النفي أنه ليس نفيا محظا بل هو متضمن لإثبات كمال إيش ما الكمال؟ كمال ضد ذلك المنفي ثم قال ولكن أنفسهم يظلمون نعم يستفاد من هذه الآية أن النفس نفس الإنسان عنده أمانة يلحقها ظلم وغشم ويحقها ذره وإحسانه فالإنسان عند نفسه أمانة الإنسان عند عند نفسه أمانة يجب أن يرأى هذه الأمانة حقها وإذا كان يجب على الإنسان أن يرأى الأمانة في ولده وأهله ففي نفسه من باب أولى ولهذا قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك هذه وصية منه تعالى لنا بأنفسنا وقال يوصيكم الله في أولادكم فأوصان الله بأولادنا وصية منه لنا بأولادنا والولد بضعة من, من, من أبيه نعم أحمد ها؟ أما السنة والنوم فهذا محال لغيره محال لغيره وقد يقال إنه محال لذاته لأن السنة والنوم ليست فعلا بل هي انفعال وحال تطرع على النائم والناعس فقد يقال إنها محال لغيره ولو شاء لنام وأخذت فالسنة وقد يقال محال لذاته لأن في ذلك نفيا لكماله ولأن هذا ليس فعلا بل هو انفعال فبينه وبين في ظلم فرق فهد شخص يمكن أن يغني عن كثير أشياء أخرى غير المال والولد؟ لا ما يمكن لكن ذكر المرولات لأن هذا هو الغالب الناس ينتبه ما هو ولده صحابة الأبطال نعم لا هذه خاصة هذه خاصة هذه خاصة لسبب وهو حمايته للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به نعم يا عبد الرحمن شهرا الصلاة سنة قال وكم هذه وغيرة عليها الله يشير إلى نرى صحابة الآن وجد أشياء تكرر تحبس السرّ أشياء ثم تطلق غضوة فا يعني ستفاضل نار على لا مثلاً بعضها تكون تسبب ضرر جسمياً فواخطر وبعضها طائفة هل تشمل هذا كل؟ إيه نعم لأن في بعض الألفاظ على نار الدنيا وقوله ناركم هنا الضمير ليس للتعيين يعني ليس المضاف إلى قوم معينين إنما هو مضاف إلى الجنس إيه نعم نعم ها. طيب أنت ولهو وراء لكن لا بس فلا تضربوا لله الأمثال يعني نجد بعض الضعات وكذا يضرب مثلا أمثلة وإن كانت يعني لبعض أفعال الله أو كذا يقول مثلا لو أنت تسير في طريق معين أمرك هذا الضابط أن تسير في طريق معين أجبرك على هذا الجبري يعني ثم خالفك قال لماذا تسير على تسير في هذا الطريق مع أنه لا يجد هذا الطريق خلق طيب بعد طريقين طرعيين كان طريق واحد فهنا يعني غير ليس من حقه كما أن الله عز وجل يعني لا يظلم أو كذا فهذه الأمثلة مثلا يضرف بعض الدعات وكذا هل يعني هي جائزة؟ أو مثلا المثال الذي ذكرته قبل قليل يعني ليس لله لكن للنفي ويعني بعدم قدرة هذا الرجل نعم فهل يعني يجوز هذا الشيء؟ إي نعم والنهي عن ضرب الأمثال الأمثال المساوية لأن الأمثال جمع مثل والمثل هو الشبيه النظير يعني لا تجعل الله أحدا يشبهه أو يماثله وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل في رؤية الله قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وقال في الصدقة يأخذها بيمين فيربيها في كما يربي أحدكم فلوه.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 Vaihda halouhdun, alleikum alamil minen graidi. Olmutu b graidi. Inna Allaha alemun bdati sldur. Inn tamsas kom hasanet tetsu hum. Inn tucib kom seiatu yfrahu bha. Inn tusbhu w tettu la ydrukum kaidu hum Inna Allaha bma yamanun mupin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ وعظنا أنه لم نكمل في الآية السابقة فوائد الآية السابقة إلى إلى نعم. طيب. في ظلم الله. نعم. وذلك لكمال عدل. دارنا. ما فيه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم. يمر علينا مرارا كثيرة. أن الخطاب بمثل هذا أولا تصديره بالنداء يدل على أهميته والتنبه له ثانيا توجيهه إلى المؤمنين له ثلاث فوائد أولا الإغراء على الامتثال كأنه يقول إن كنت مؤمنا فافعل كذا وكذا إن كنت مؤمناً فلا تفعل كذا وكذا إن كنت مؤمناً فصدق بالخبر فبتوجيه المؤمنين إغراء بماذا؟ بالامتثال ثانياً أن امتثاله من مقتضيات الإيمان لأنه لا يخاطب الشخص بوصف ثم يوجه إليه حكم متعلق بهذا الوصف إلا كان ذلك دليلاً على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان لأنه لا يصح أن توجه لفاسق, أن توجه لفاسق كلمة أن تتعلق بالمؤمن الفائدة الثالثة أن الإخلال به نقص في الإيمان إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ولم، فهذا دليل على أن الإخلال به نقص في الإيمان ثم إنه لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله الخطاب للمؤمنين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك يعني استمع لها